من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله وهديه عموما ثم نأتي بعد ذلك إلى كيفية إسقاطها وتطبيقها على واقعنا المعاصر رحبوا معي أيها الإخوة والأخوات بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم حياكم الله دكتور عمر باسم المشاهدين أجمعين حياكم الله جميعا وحيا الله مشاهدين ومشاهدات لازلنا حقيقة نشعر بكثير أو أنا على الأقل يعني وأزعم أن المشاهدين كذلك نشعر بسعادة وغبطة أن نكون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرة المصطفى عليه الصلاة والسلام نستنير بهذا الهدى العظيم وفي هذه الحلقة كما في حلقات سابقة وقادمة سنأتي على موقف من المواقف نأتي على خلق من الأخلاق التي نرجو بإذن الله تعالى نخرج من هذه الحلقة ونحن مقتدين أفضل اقتداء المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليكم فضيلة الشيخ وعلى المشاهد الكريم ما انتشر في الجاهلية قبل الإسلام من عنصرية من طبقية سواء للون أو للعرق أو لغيره وتسرب شيء منها للأسف الشديد إلى بعض مجتمعاتنا العربية والمسلمة عموما النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما نريد منكم إظهاره في هذه الحلقة عالج هذه القضية وبيّنها تمام البيان لأمته من بعده فكيف كان ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جماعه أما بعد كما تفضلتم بالإشارة إلى أن هذه القضية كانت حاضرة في الأدب العربي يعني وهو مرآة عاكسة لي يعني الثقافة صحة العبارة التي تتداول في المنتديات وعلى المستوى العام على المستوى العامة وهي قضية الافتخار على شتى الأصعدة حتى العرب أنفسهم الذين ينتسبون قبائلهم داخل هذه القبائل من يفخر بعضهم على بعض حتى داخل القبائل القبيلة الواحدة تجد فخذ منها يفخر على فخذها كذا وهذه لا شك أنها سفين ينخر في جسد الامة بشكل عام فإن التفكك إذا ابتدأ من من الدائرة الصغيرة ثم التسعى الدائرة الأكبر سنصل في النهاية إلى أمه ممزقه مشتتاه وهذا تماما عكس ما يريده الله سبحانه وتعالى منا، ولهذا لما جاءت جاء الحديث عن منة الله عز وجل على الأنصار الذين هم الأوس والخزرج امتدت بينهم حرب مئة وعشرين سنة في الجاهلية من اجل كلمه يعني تافهه جاء الله سبحانه جاء القران ليذكر بهذه النعمه وذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين, بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوان ثم قال الله سبحانه وكنتم على شفا حفره من النار الفرقه حفره من حفر النار حفره من حفر التشتت والتشرذم اذا تشتتت الامه في نفسها فلا يمكن ان تكون قويه متوحده امام عدوها من هذه الطرق التي تفضلتم بها هي أمر وإن كان قدرا قدر كوني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بمالك الأشعري أربعة في أمتي أو في حديثه بمالك أربعة في أمتي من الأمل الجاهلية وفي الصحيحين أيضا من حديثه بورايرة تاني في الناس هم بهم كفر الطعن في الأنساب والفخر في الأحساب لكن هذا القدر الكوني يعالج بالقدر الشرعي وقد مارس وقد مارس النبي عليه الصلاة والسلام العلاج بالأسلوب الـ الـ الـ القولي بالعلاج القولي وبالعلاج العملي أما القولي فأمر كثير يعني حتى لو بدأنا من القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم والأيات الكريمة في سورة العمر التي أشرت إليها لكن يهمنا هنا الحقيقة التركيز على هذه عليه الصلاة والسلام في مواقفه العملية لأن سبحان الله العلاج بالفعل أبلغ بكثير وهو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما في حديث وائل بن الأسقى إن الله اصطفى قريشا إن الله اصطفى كنانه من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفاني من قريش فهو عليه الصلاة والسلام الخلاصة هو سيد ولد آدم أشرف الناس نسبا ومع هذا عليه الصلاة جاء ليطبق فعلا هذه المعاني العظيمة التي جاء بها القرآن وجاء بها هو بقوله صلى الله عليه وسلم من خلال مواقف كثيرة يعني من المواقف الحقيقة التي تستوقف الإنسان حينما فتح مكة وفي هذا المشهد المهيب فلول قريش التي بقيت من, من قبل الفتح تحت قدميه عليه الصلاة والسلام المسلمون الذين دخلوا معه عشرة آلاف مسلم في جيش الفتح دخلوا كلهم ينظرون الآن إلى هذا المشهد وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام واقفا وهو يهم الآن بالدخول إلى الكعبة من تتوقع يا أبا اسامه الكلام للأخو المشاهدين ماذا تتوقعون من هم الأشخاص الذين في بادئ الرأي مهيئون للدخول معه أنا أول ما يخطر في بالي من؟ اول من دخل إلى الإسلام ابو أبو بكر، نعم. عمر، نعم. عثمان، علي، الكبار هؤلاء المسلمون الهوائل نعم كانوا عيبة نصحه عليه الصلاة والمقربين منه لكن لم, لم يحدث شيء من هذا إنما الذي حدث أن أدخل معه رجلين ليوصل من خلال إدخالهما رسالة إلى بقايا قريش الذين ما زالوا ينتظرون حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم أدخل أسامة بن زيد وكان رجلا أسود وأدخل بلال الحبشي الأسود الذي كان يجرجر قبل عشر سنوات أو عشرين سنة كان يجرجر على صخور مكة ويؤذى على شهادة التوحيد لا هنا الـ الـ الـ الأفواه فاغرة والأبصار شاخصة حتى قال بعضهم كما ذكر كما ذكر في السير ما كنت أظن أن أعيش حتى أرى هذا الأسود أو قال هذا الغراب ليؤذن فوق الكعبة لكنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الله الذي لا يعترف بأذن بل على قدمي حتى قال عليه الصلاة والسلام وهذا ينقلنا إلى موقف آخر قال في خطبة عرفه في منتصف النهار ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع وأول ربا و إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي إلى آخر الخطبة هذا الخط العريض في قوله كل شيء من أمر الجاهلية موضوع طبقه مباشرة حينما أراد أن ينفر من عرفه إلى ميناء مع أسامة أيضا مع أسامة بن زيد كون الشخص الكبير يعني تصور أنت الآن لو رأيت في الشاشة رئيس دولة من الدول يركب معه واحد من عامة الشعب في سيارته الخاصة مم. ولو لم تعرف هذا الشخص أنت ولم تعرف هذا الشخص فإنك توقن تماما أنه شخص مهم عنده صحيح. عند رئيس الدولة نبينا عليه الصلاة والسلام حينما أراد أن ينتقل من عرفة إلى ميناء أردف معه أسامة الحب ابن الحب هذا الرجل الذي في مقيس الجاهلية رجل الم... أسود و... رجل أسود ما المؤهلات التي تشفع له أن يرتجوا لكن نبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلقي بالا لهذه الأشياء أردفه ولما اردفه قال له يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك في إلى نهاية القصة أنا الآن أتعجب في فتح مكة أكثر من عشرة آلاف يشاهدون موقف دخول بلال واسامه إلى الكعبه وفي يوم عرفة أكثر من مئة ألف يشاهدون ارداف أسامة مع النبي عليه الصلاه والسلام أي رسالة أبلغ من هذه الرسالة في كونه صلى الله عليه وسلم داس على هذه المعايير الجاهلية لا شك أن التأثير بالقدوه التاثير بمثل هذه الافعال لا شك انه اقوى وانجع في مسح في مسح الرواسب الجاهليه وعليك تذكر ابو و والاخوه يذكرون جميعا في الحلقات في أحد الحلقات السابقه تحدثنا عن, عن حمل النبي صلى الله عليه وسلم لامامه في الصلاه لا هذه ابلغ رساله ان البنت محل عنايه واهتمام لا كما ينظر لها بعض الجاهليين يسود وجهه لا يدري ايدسها في التراب ام يمسكها على نعم مثل هذا نعم. تفضل تفضل أجمع. يعني أنا أقول هذا جزء من الطريقة النبوية في علاج في علاج الـ الـ هذه الظاهرة مه. هذه الظاهرة جميل هذه الظاهرة يعني لنعترف بواقعنا موجودة الآن إينا. هناك يعني طبقيه مبنية على على اللون نعم. أحياناً مبنية على العرق أنا نعم. من قبيلتي كذا وأنت نعم. من كذا أنا أكثر وأنت أقل وهكذا وتفاخر غير نعم. محمود نعم كيف نذهب بهؤلاء الطبقيين إلى مركز الأرض إلى الكعبة إلى ذلك الموقف نقول لهم انظروا ماذا فعل سيد الخلق عليه عندما أبقى كبار القوم وادخل اسامه أسامة هنا إلى هذا البيت أدخل معه بلالا و هذا نموذج من الهدي النبوي أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يمارس أيضا اساليب أخرى و يطبق سليب أخرى في علاج هذه المشكلة يعني قد تحدث خصومه او تحدث مشكله فيعالجها يعني مثلا مره ابو ذر وما هو بالمعصوم هو تخاصم هو بلال رضي الله عنه ابو ذر غفاري اجدي و بلال حبشي عبد فتخاصم فغضب ابو ذر وقال له كلمه يا ابن السوداء من المفزع بعد الله عز وجل العادل. الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي شعر بلال في مواقف كثيرة أنه أنصف يا أخي يكفي أنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام من أشرف في المهن. فيقول يا رسول الله إن أبدر قال لي كذا وكذا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام ونادى أبدر وقال أعيّرته بأمه. ما ذنبه؟ هذا خ الإنسان أخ الكريم. يا إخوة يعني هل الإنسان يختار أن يكون بين الأم الفلانية والأب الفلاني؟ هذا أمر الله. قدري. ولذلك القطع فيهم من نقص العقل حقيقه فضلا عن أنه من نقص الدين صحيح بأمه باممه انك امرؤ فيك جاهلية, جاهليه فالانسان وهذه يعني لفته جميله ان الانسان لا يظن ان بلوغه للفضل في مواقف كثيره ثم يقع في هذا الخطا ان يسلم من المناصحه والخطا وان هذه المشكله قد توجد في بعض الفضلاء لكن انظر الى فضل أبي ذر ندم على هذه الكلمه ندم وهذا شأن المؤمن لو ندت مني أو منك أو من الأخ المشاهد كلمة في هذا الباب فليسرع. نعم حتى يزيل هذه الشعب الجاهلية من قلبه ولذلك أبو ذر لم يرضى إلا بأن يضع خده على الأرض ويقول دس على على قدمي دس على وجهي حتى أعرف ابن أنا من. الله. أوكي. تعثر بهذا الموعظه يعني السنة مدهشة في معالجة هذه المشكلة الطبقية. ووصفتها بالنّة في موقف آخر. هي ما في شك. دعوها فإنها فإنها منتنة لا شك وأعجب من هذا. يعني ذكرني الحقيقة هذا الكلام بأنه مرة لما حصلت خصومة وصحابة بشر من البشر بين اثنين أحدهما قال يا للأنصار والآخر قال يا للمهاجرين لاحظ الأنصار أو النصرة والهجرة وصف شرعي ليس جاهليا ما ما عرفه الناس إلا في الإسلام ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم تدري لماذا يا أبو سامة؟ لماذا؟ لأنه الإطلاق الاطلاق لفظ النصرة والهجره هنا لم يقصد به غرض شرعي انما قصد به الفزع كما نقول هميه حمية المهاجر ينادي اهل مكه والانصار ينادي اهل المدينه صارت الان رجعت جذعه اولى فرد النبي صلى الله عليه وسلم يلغيها ووصفها بانها جاهليه مع ان اشرف وصف ينتسب له الصحابه اما ان يكون مهاجريا وإما ان يكون انصاريا لكن لما استعمل هذا اللفظ الشرعي استعمالا لغرض دنيوي أو دعني أقول غرض غير شرعي أنكره النبي عليه الصلاه والسلام نجد في سيرته أيضا اسلوبا آخر من المواقف التي تستوقف الإنسان وتستدر الدمع حقيقة لما كانت امرأة عجوز تتشرف بخدمة المسجد النبوي بأن تزيل قمامته نعم. تقوم المسجد وكانت امرأة سوداء افتقدها النبي عليه الصلاه والسلام لاحظ افتقدها من الذي افتقدها رسول الله وسلم ما هو واحد من الصف الثاني او الثالث او الصف الاول من اتباعه لا هو افتقدها فقيل له انها قد ماتت فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر العتاب افلا كنتم آذنتموني هم دفنوها وصلوا عليها دون اي اشعار ولا خبر الله الله اكبر يعني افلا كنتم آذنتموني سؤال عتاب يريد الصلاه عليها يريد الصلاه عليها اللهم صل وسلم فيذهب الى قبرها دلوني على قبرها الله ويصلي عليها رساله ليس عندنا صلى الله عليه وسلم احد مهم وغير مهم نعم عنده مهم واهم لكن ليس عنده مهم وغير مهم لا هو يقول للصحابه ان هذه المراه يعني شوف نظره الجاهليه للمراه صحيح ونظره الجاهليه للسوداء ونظره الجهيه لمهنتها تقوم المسجد يعني تشيل ايش القمامه وكذا أوه. كل هذه الاشياء لم يكن لها اعتبار عند نبيك عليه الصلاه والسلام وخرج من من من, من شانه كله عليه وذهب ليصلي علينا. يعني اقتطع جزء من وقته الثمين الدقيقه منه تساوي اعمارنا اللهم فيذهب يصلي الله. عليها ما هي الرساله التي وصلت للصحابه ليس عندي احد غير مهم كونها امراه كونها سوداء تقوم المسجد هذه لا قيمه لها عندي انا عندي ان امراه تقوم بخدمه جليله وهي تنظيف المسجد النبوي تنظيف الحرم تنظيف مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام يذهب ويصلي عليها اي بقيه في بق في القلب تبقى في قلب مؤمن بعد ان يسمع مثل هذا الموقف وهو ينظر الى الناس بمنظار هزيل بمنظار لا يصلح الا مع يعني ابجديات الجاهليه اما ابجديات محمد عليه الصلاه والسلام فانها لا تصلح مع هذه الطبقيات ولا هذه الفروق فليس في قاموسه صلى الله عليه وسلم احد غير مهم ابدا وكل الحلقات الماضيه وايضا سيتضح لنا ان شاء الله في بقيه الحلقات انه لا يوجد في حياته احد غير مهم ممن من المسلمين او من من من حوله او حتى ممن من ليس استحق حوله نعم من يستحق العدل معه كل احد يعني يعطيه ويشبعه يشبع رغبته مره معنا تذكر في قضيه الجاريه التي في عقلها شيء أينا. تأخذ بيده ليقضي حاجته. نعم. جميل شيخ عمر. في دقيقتين أخيرتين ذكرت موقف بلال ووسامة و... رضي الله عنهما في فتح مكة. وذكرت إرداة أسامة. وذكرت قصة أبي در رضي الله عن الصحابة أجمعين. ومواقفات أخرى. الآن مما لا يخفى عليك وعلى المشاهد الكريم انتشرت في بعض وسائل الإعلام وفي بعض المنتديات. يعني بعض الفخر غير المحمود الذي نعم. أدى إلى انشقاقات الحقيقة نعم. يعني محسوسة و بين بعض أفراد نعم. الدول أو القبائل أو غيرها نعم. هؤلاء نريد لهم رسالة أن نختم بها هذه الحلقة أعظم رسالة يعني توصل إليهم أقول يا أتبع محمد عليه الصلاة والسلام تأملوا هدية لستم أنتم في مقامه عليه الصلاة والسلام من جهة النسب فضلا عن بقايا المزايا وليس الناس الذين تتعاملون معهم باقل او دعني أقول بافضل من الذين كان يتعامل معهم عليه الصلاه والسلام انظروا الى هديه ان كنتم تحبونه فاتبعوه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم هذه الرساله الاولى الثانيه دعونا نتامل ماذا احدثت هذه المنازعات وهذه المناوشات في هذه الوسائل هل زادتنا قوه هل زادتنا لحمه ابدا يقول النبي عليه الصلاه والسلام في كما في الصحيح من حديث جابر إن الشيطان أيسى أن يعبده المصلوم في جزيرة العرب يعني لن تعود عبادة الأصنام كما كانت من قبل بذلك الظهور ولكن الشيطان سيسلك طريقه معينة وهي عيش ولكن في التحريش, التحريش بيعم هذه الجملة لو تأملتها لوجدتها لو كالشعار المعلن في المنتديات كما تفضلت أو في بعض الوسائل التي قد تطرح طروحات أو برامج معينة تساهم في تكريس الطبقية ونحن نقول من باب الإنصاف أن كون الإنسان يعرف بنفسه و ينتسب إلى هذه القبيلة أو يذكر ما لها من المناقب والفضائل دون التعرض لبقية الآخرين هذا فخر لا تدمه الشريعة كونه يقول أنا من القبيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا كذا أو من القبيلة التي أثنى عليها الشرع أو نفتخر أننا من قبيلتنا العالم الفلاني إلى هذا الحد مقبول أما أن يكون على حساب انتقاص الآخرين فلا و لا جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخ عمر وأستأذنكم منا نتوقف عند هذا الحد لانتهاء دقائق هذه الحلقة التي أشكره في ختامها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم كما أشكركم أنتم على طيب المتابعة ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم دائما إلى اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم نراكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركات ZANG EN